وخيره الكثير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولي البر والتقى والفضل الكبير أما بعد فاتقوا الله عباد الله واخشوا يوما تغرضون فيه على الله فيجزي كل نفس بما كسبت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أيها المسلمون لئن كان للناس في سعيهم إلى بلوغ ما تصبو إليه نفوسهم مسالك شتى وسبل يرون أن سلوكها يحقق المراد ويصيب الهدف ويوصل إلى الغاية التي يكون في بلوغها طيب الحياة وسعادة العيش فإن لأهل الايمان من الريادة في ذلك ما يجعلهم أوفر الناس حظا في التوفيق إلى أسباب الحياة الطيبة وأعظمهم نصيبا منها وأكملهم دلالة عليها بما آتاهم الله من نفاذ البصيرة من نفاذ البصيرة وسداد الرأي وحياة القلب واستقامة على الجادة تولد صاحبها تلك المنزلة الرفيعة والموعود الأجل والموعود الأجل الذي وعد الله به عباده في قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وفي قوله عز اسمه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي حين طلب إليه أن يقول له قولا أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه احدا بعده كان جوابه عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم أخرجه مسلم في الصحيح وحقيقة هذه الاستقامة وحقيقة هذه الاستقامة كما قال أهل, كما قال أهل العلم سلوك الطريق المستقيم أنها سلوك الطريق المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسره ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره وأنهم استقاموا على أن الله ربهم فإذا استقام القلب على توحيد الله تعالى وخشيته وإجلاله ومهابته ورجائه ودعائه ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه والتسليم له والإقبال عليه والإعراض عما سواه فإن سائر الجوارح عندئذ تستقيم على طاعته بأداء فرائضه واجتناب نواهيه والتقرب إليه بالنوافل لأن القلب بمنزلة الملك للجوارح فإذا استقام استقامت كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صل صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحديث وإن من أعظم ما تجب العناية بصلاحه واستقامته من الجوارح بعد القلب اللسان إذ هو المعبر عن القلب الكاشف عن مكنونه وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه على ان ما في الطبيعه البشريه من ضعف بين وما يعتريها من قصور يقتضي الا يطيق الناس الاستقامه الكامله على امر الله في كل اشواط الحياه فلا مناص من التقصير فيها بعدم الاتيان بها على وفق ما يرضي الله تعالى فأرشد سبحانه إلى ما يجبر به ذلك التقصير وهو الاستغفار الملزم وهو الاستغفار المستلزم للتوبة النصوح التي, يتوب التي يثوب, يثوب بها العبد إلى رشده ويفيء إلى طاعة ربه فقال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وفي مسند الإمام أحمد وشوند بن ماجه باسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استقيموا ولن تحصوا استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولذا أمر صلوات الله وسلامه عليه من جنح عن الاستقامة أو قصر عنها بالتسديد والمقاربة فقال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والسداد هو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد وهو حقيقة الاستقامة والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إن لم يصيب الغرض نفسه ما دام عارضاً ما دام عازماً مبتغياً إصابة الغرض نفسه قاصداً التسديد غير متعمد الحيدة عنه كما جاء في الحديث الذي اخرجه الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه باسناد حسن عن الحكم عن الحكم ابن حزن الكلف عن الحكم ابن حزن الكلفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس انكم لن تعملوا او لن تطيقوا كل ما امرتكم به ولكن سددوا وابشروا فاتقوا الله عباد الله واتخذوا من سلوك سبيل الاستقامه خير عده تعتدونها واقوم منهج تسلكونه لبلوغ الحياه الطيبه فطوبى لمن استقام على امر الله ثم طوبى له بمرضاه الله ونزول جنان الله نفعني الله واياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب إنه كان غفارا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 لم يخلق الخلق إلا لعبادته وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو غزاق ذو القوة المتين واستحضار هذا المقصود يبعث على تعظيم الرب سبحانه وإجلاله ومحبته محبةً تورث سلامة القلب وإقباله على ربه بطاعته والازدلاف إليه واجتناب ما نهى عنه من المحرمات واتقاء الشبهات حذرا حذرا من الوقوع في المحرمات وأما الغفلة عن هذا المقصود فإنها تعقب صاحبها قسوة قلب تجنح به عن سلوك سبيل الاستقامة وترديه في معامع العصيان وظلمات الخطايا فتكون, فتكون عاقبة أمره خسرا اعاذنا الله جميعا من ذلك فاتقوا الله عباد الله واستقيموا على أمر الله وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله فقد أمرتم بذلك في كتاب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائل الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحمي حوزه الدين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا وهيئ له البطانه الصالحه ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه ونائبيه واخوانه الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين والى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ المسلمين في كل ديارهم اللهم احفظ المسلمين في كل ديارهم واحقن دماءهم اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين واصلح ذات بينهم وقهم شرور انفسهم وقهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة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 استووا استووا اقيموا صفوفكم اشد الخلل اقيموا الصف الاول فالاول الله اكبر الله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 سمع الله لمن حمده ربنا الحمد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 في جنة عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها شرر مرفوعه وأقوام موضوعه ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت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 الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا السلام عليكم, ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام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 عن فضيلة الاستقامة التي حث عليها الإسلام الحنيف وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فضيلته المسلمين إلى وجوب الاستقامة في حياتهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المؤمنون في نهاية هذا النقل المباشر عبر قناة القرآن الكريم من مكة المكرمة وبعد أن قلنا لكم شعائر صلاة الجمعة وقد أذن وقد أذن لصلاة الجمعة المؤذن الشيخ أحمد بن عبد الله بصنوي لكم تحيات الزملاء الذين ساهموا في هذا النقل المباشر عبد المعين أحمد برجاوي محمد عبد الرحمن عيد أنا السامي سمارن سلطان محمد العمري أنا السعيد برضوان، وكان المخرج الذي قام بإخراج هذا النقل المباشر زميل عاطف ابن محمد رفه. لكم في نهاية هذا النقل المباشر تحيات محدثكم بكر محمد باخيضر من الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فبعثوا بورقكم هذه فلينظر ايها ازكى طعاما فلينظر فلياتكم برزق منه وليتلق ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان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 واتل ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه م...